بوك تو أستوين دسمت أستوين ماضي الأفعال المساعدة اثنين ماضي الأفعال المساعدة اثنين Mans dēls negribēja spēlēties لم يرد ابني أن يلعب بالدمية. لم يريد ابني أن يلعب بالدمية. Mana meita negribēja spēlēt futbolu. لم ترد ابنتي أن تلعب كرة القدم. لم تريد ابنتي أن تلعب كرة القدم. الصبة نجرية أمانيات ش لم تريد الزوجتي أن تلعب مع شنج لم تريد زوجتي أن تلعب معي شترنجبارني نجرية بس جااتيس أرا اولادي أن لا يقوم بذها أرادة اولادي. أن لا يقوم بنذها النجرية أوسكبت است لم يريد أن يرتب الغرفة لم يريد أن يرتب الغرفةجرية يت لم يريد أن يذهب إلى أسررتهم لم يريد أن يذهب إلى أسرتههم وينش نيدريغستايا لم يسمح له أن يأكل آيس كريم لم يسمح له أن يأكل آيس كريم وينش نيدريغستايا إيست لم يسمح أن يأكل شوكولاته لم يسمح أن يأكل شوكولاته Viņš nedrīkstēja ēst konfektes. Lem jūsmah lēhu, an jākula bumbūn. Lem jūsmah lēhu, mulepas. jākul Es drīkstēju sev kaut ko vēlēties. Sumiha li, an atamennā li šeļan. Sumiha li, an li Es drīkstēju no pirkt sev kleitu. Sumihali an ashteri tauban. Sumihali an ashari tauban. Es drīkstēju paņemt šokolādes konfekti. Sumihali an ahudali habata šokolata. Sumihali an ahudali habbat chocolata. Vai to drīkst ēji lidmašīnā smēķēt. Hel sumiḥa laka an tudakhina fiṭ-ṭā'ira? Hel sumiḥa lak an tudakhin fi'l-ṭayyāra? Vai to drīkst ēji slimnīcā dzert alu. Hel sumiḥa laka an tashraba bīra fi'l-mustashfa?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 في العطلة المدرسية كان يسمح للأطفال أن يبقوا في الخارج طويلًا. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم أن يلعبوا طويلا في الفناء. كان يسمح لهم ان يسهروا طويلا كان يسمح لهم أن طويلا